ذَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَافِقِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْنُ غَفَاوَةٌ وَمَا هُوَ بِدَالِهِ وَمَا دُعَاءُ جَافِرِينَ إِذَا فِي ضَلَلٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَرْعَهُ وَكَرَّهَهُ وَفَلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قل أفتقدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضراء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ان جعلوا لله شركا ا خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزلنا من السماء ماء فسالَت أوديةٌ بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السيلُ جَبَدًا رَّابِيًا وَمِن مَّا تُقْبَلُونَ عَلَيْهِ مِن مَّاءٍ وَمِن مَّا تُقْبَلُونَ عَلَيْهِ ف نار البيتوان احلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فام الزبد فيذهب جفاء وانما ما ينفع سَفَيَنفُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يُقْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ وما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد